السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله أحمده أستعينه أستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنودكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز توزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشل الأمور المحدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما فعل الليلة إن شاء الله نوعدنا مع قاعدة جديدة من قواعد علم الحديث هذا الرابط رابط البحث البيانة الأسيس في شرح قواعد علم الحديث لكن قبل أن نذكر بسنة من آكل السنن سنة الإكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا التسليم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وفي في ليلة الجمعة فإن صلاتكم معرضة علي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشرة اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم إن شاء الله نستكمل قاعدة جديدة من قواعد علم الحديث قاعدة التعديل المبهم التعديل المبهم يقدم على الجرح المبهم قاعدة من قواعد علم الحديث قاعدة من قواعد علم الجرح والتعديل وهذا علم هو شرف لهذه الأمة فشرف الأمة في الإسناد شرف هذه الأمة الذي به على كعبها على سائر الأمم أنها أمة الإسناد فما وجدنا لنبي من أنبياء الله وصلت إليه أمته بسند صحيح ويروى عنه بسند صحيح كما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم من بف قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فحظ الله تبارك تعالى لكتابه ولشرعه كان حفظا لكتابه القرآن من أن يدخل فيه ما ليس منه وكذلك كان حفظا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد قيد, فقد قيد لهذا الدين رجالا حملوا على عاتقهم حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأخذهم في الله لما لائم يضعفون من كان ضعيفا ولو كان من آبائهم أو أبنائهم قدموا السنة وما قدموا شيئا عليها علي بن المدين الإمام يسأل عن أبيه فقال سل فقالوا فقال سأناك فأطرق أطرق ثم رفع رأسه فقال هو الدين أي لا مفر من ذلك قال هو الدين ثم قال أبي ضعيف انظروا إلى هذا التجرد وهذا الإنصاف يقدمون الدين ولا يقدمون عليه أحد كائنا من كان وكما ذكرنا مثال بمديني سئل عن أبي فقال أبي ضعيف وأبوه هو الله من جعفر المديني قال عنه النسائي مطروك الحديث وقال الرزي منكر الحديث الشاهد من ذلك أن هذه الأمة التي خصها الله تبارك تعالى بالإسناد فقد قام علم الإسناد على مسألة الجرح والتعديل بها يعرف من يقبل حديثه ومن يرد حديثه وهذا العلم يعلم الجرح والتعديل الذي هو ميزة من مميزات هذه الأمة قام على الإنصاف التوصيص والتجريح من غير مجاملة ومن غير مدهنة لأحد في أصل مسألة الجرح والتعديل كان في, في أصل الأمة كما قالت نسيرين وغيره كان الناس يقبلون الحديث من حامله دون أن يسألوا عن الإسناد دون أن يسألوا عن الإسناد فلما وقعت الفتنة بعد ما قفل عمر فتح على الأمة باب فتن لم يغلق إلى الساعة الله مرفع أن الفتنة ما ظهر منها وما بطن قلنا ربنا فتنة المحي والممات فقال ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإثناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم قال فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البذع فلا يؤخذ حديثهم وهذه الفتا كما ذكرنا بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه ظهر أهل البذع من الخوارج والفوافض والقضرية وصار, وصار كل الفرقة تسعى إلى نشر مذهبها ولو بوضع الأحاديث تأملوا يضعون الأحاديث ديانة لنشر مذهبهم ولذلك ظهر الكذابون والوضعون فكان حظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدما على كل شيء وصار علمة الأعلام لا يقبلون الحديث إلا من من تغفرت فيه صفات القبول ومن هنا نشأ هذا العلم الذي هو من مفاخر هذه الأمة علم الجرح والتعليل تعديل هو التوثيق الراوي بالصفات التي يقبل ال... التي تقبل بها روايته التجريح ان يكون في الراوي دمنا من الصفات التي بها لا تقبل روايته وهذا العلم علم جرح التعديل له كتب وله مصنفات في علم الرجال كثر قاعدة الليلة ما فادها أو نصها يقول التعديل المبهم يقدم على الجرح المبهم يقدم على الجرح المبهم أولا قبل أن نتطرق لقاعدة الليلة نقول هناك احنا شرحنا معنى التعديل ومعنى التجريح نقول هناك حالات في مسألة الجرح والتعديل المتعلقة بالرواية الحالة الأولى مثلا الحالة الأولى أن يأتي في الراوي تعديل فقط ولا يجرح يأتي فيه تعديل يعدل الأئي ما يقول فلان ثقة فلان مقبول الحديث مثلا فلان إمام إلى غيرها من القبل والفضل التعديل دون أن يجرحه واحد فهذا بلا شك يقدم حديثه ويقبل حديثه لأنه قد عدله الأئمة ولم يجرحه واحد فتعديله هنا لا يقابله شيء من التجريح فلا شك في قبول حديثه في قبول حديثه الحالة الثانية هذه الحالة الأولى الحالة الثانية يجرح فيها الراوي دون أن مثلاً دون أن يعدلها واحد، فهذا الجرح يقبل ولو كان مبهماً في مسألة المبهمة. النبي نقول مبهم. إيش المبهم؟ إيش المفصل؟ معنى جرح مبهم ها أن يأتي الإمام إلى هذا رواء يقول هذا رجل لا يقبل حديثه. هذا اسمه إيه؟ اسمه جرح. ولكنه جرح مبهم. ما على جرح مبهم أنه أن هذا الإمام الذي قال عن زيد من الناس لا يقبل حديثه لم يذكر سبب ذلك إنما جرحه على الإبهم اسمه جرح مبهم فما الحكم هنا نقول القاعدة تقول إعمال الكلام أولا من إهمال فمن جرح بجرح مبهم فلا يقبل حديثه لأنه جرح ولم يعدله أحد يقدم هنا الجرح ولو كان مبهما فالجرح قسمان إما أن يكون جرحا مفسرا يقال مثلا فولان ضعيف لأنه مثلا يهيم كثيرا لأنه قد اخترت في آخيره لأنه يدلس اسم جرح مفسر يعني بندرمح ونذكر سبب التجريح بخلاف الجرح المبهم يقدع سباوي دون أن يذكر سبب ذلك سبب ذلك الحالة السلامة يقول إيه من جرح جرحا مبهما يأتي إمامنا العلماء مثل جرح والتعديل يقول مثلا عن زيد هذا رجل ضعيف فهنا يرد حديثه لأن القائد يقول إعمال الكلام أولى من إهمالي لابد أن نعمل هذا الكلام الذي قاله المجلح هذا القاعدة الثالثة بقى أو الحل الثالث يأتي جرح مفسر فقط يعني جرح مفسر دون يعني هذا الراوي جرحه إما ابن لإمة جرح مفسرًا يعني جرحه وذكر السبب فهذا يقبل من باب بأولى لأن إذا كنا نقبل الجرح المبهم فلا نقبل الجرح المفسر ببأولى يعني جرح مفسر يقولون هذا يرد حديثهم لكثرة اوهامه لكثرة أو لاختلاطه لأنه يدلس بأنه يركب لأنه يركب الأحاديث لأنه يسرق الأحاديث لأنه يضع الأحاديث هذه جروح مفسرة أي مذكورة السبب مذكورة السبب الحالة الرابعة الحالة الأولى تعديل فقط يقبل ولو كانت مبهما حالة ثانية جرح فقط ولو كانت مبهماً حالة ثالثة جرح المفصل الحالة الرابعة من هذه الحالات وهي مسألة التعارض بقنا إذا في حالة السرقة كان الـ الـ الكلام في الضوء من جهة واحدة إما أن يعدل وإما أن يجرح أما الحالة الرابعة وهي التي يتفلّع تحتها حالات الله أمرك من رب فالحالة الرابعة وهي التي, التي نقسمها مثل إلى ألف وباء وجيم ودال في الحالات الأولى الثلاثة الأولى كان فيها إما تعديل فقط وإما جرح مبهم فقط وإما جرح مفصل فقط أما في الحالة الرابعة والتي, والتي تنقسم إلى أقسام عدة فهذه حالة التعارض بمعنى إيه؟ بمعنى زيد من الرواة يجرحه فلان ويعدله فلان شخص واحد جرحه إمام وعدله آخر هذه الحالة الرابعة ويندرج تحتها أقسام من أقسام التعارض بمعنى زيد من الناس ها؟ جرحه إمام أمة الحماة من أمة الجرح التعديل جرح مبهماً، وعدله آخر تعديلا مبهماً. هذه ألف. ب زائد من الناس جرحه إمام جرح مفصلاً أي ذكر سبب التجريح فيه، وعدله آخر تعديلاً مفصلاً. حلف على سليم زائد من الناس جرحه إمام جرح مفصلاً أي له له سبب. وعدلوا آخر تعديلا مبهما الحاجة الرابعة دال زي من الناس جرحه فلان جرحا مبهما وعدلوا آخر تعديلا مفسر واضح كده ذكرنا في أول المحاضرة يعني إيه جرح مبهم يعني إيه تعديل مبهم مبهما واضح كده عندنا كم حالة هنا عندنا حالة أولى حالة ثانية حالة ثالثة يكون فيها التعديل أو التجيح من جانب واحد ليس هناك تعارض الحالة الواضعة التي يقع فيها التعارض يندرج تحتها أربع حالات ب جين د وضح كده ولكل حكم كما سنذكر لي إن شاء الله في القاعدة ولكل حكم يختلف عن الأخ قاعدة الباب إيش تقول تقول التعديل المبهم مقدم أو يقدم على الجرح المبهم بمعنى التعديل المبهم يعني زي من الناس عدله إمام قال فلان ثقة يوثقه ثم جاء آخر فجر ولكن هذا المجرح لم يذكر سبب التجيح قال مثلا فلان هذا لا يقبل حديثه طب لماذا لا مقل... يقبل حديثه؟ قال ضعيف ضعيف من أي جهة فهنا تعارض أمران تعارض التعديل المبهم الذي لم يذكر سببه لم يذكر سببه مع الجرح المبهم أيضا هنا نقدم التعديل فإذا تعارض في كزيد من الناس ها الجرح والتعديل كلاهما كان مبهماً يعني لما يذكر سب الجرح والتعديل فهنا نقدم إيه نقدم التعديل على الجرح لماذا لأمور الأمر الأول أننا قدمنا التعديل لأن هذا والأصل والأصل في الرواية العدالة والسلامة من الجرح أم الأصل التجليح فيه الأصل السلام الأصل في الناس السلام الأصل في ضوء السلام حتى يذب خلافه فقدمنا التعديل المبهم على الجرح المبهم لأمور الأول اعتبارا للأصل فروا أمر الثاني أن المجرح هذا المجرح لم يذكر سبب تجيح عنده فلان لا يقبل حديثه لم يذكر سبب الامر الأمر الثالث أن التعديل قد تتعدد ها أسباب تعديل مثل فلان سيقال أنه لا يخالف استقرار لأنه حافظ ثبت لأنه ضبطه ضبط مرتفع ضبط عال، فأسباب التعديل تتعدد ولو كان أي مبهمًا فيقدم على عليه الجرح لأن الجرح هذا لا يقبل إلا مفسرا يما نقول أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا أي بسبب لأن الإمام قد يجره راويا بجرح غير معتبر يعني يأتي إمام فيقول عن زيد هذا يقبل حديثه ولا لكل السبب فيكون مثلا قد رده أو جرحه لأمر لا يستحق فنقول له أدخل لنا السبب فالناس يختلفون في موجبات الجرح فقد يجرح بما لا يسقط حديثه. قد يجرح الراوي بأمر لا يستحق ذلك قال الشافعي لا أقبل الجرح إلا بتفسير قال وذلك للاختلاف في الأهواء والتجريح بالتأويل بمعنى, إيه؟ بمعنى أن الراوي هذا الذي جرح جرحا مبهما قد يكون هذا جرح يعني لا يرد به روايته لا يصل إلى أن يصل إلى حد الرض قال ابن حجر من جرح مجملا يعني دون سبب لو قال من جرح ريح وقد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن من أئمة هذا الشأن قال الطحّاجر. كما في تدريب كما في التدريب الراوي قال الطحّاجر من جرح ريح أي دون أن يذكر سبب التجريع. وقد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان. إلا مفسرا قال لأنه قد ثبت له ربة الثقة فلا يزحزح زحوعاً فلا فلا يزح زحوعاً إلّا بأمر جليل. نقرأ تاني كلامنا حسن مهم نقرأه؟ نقرأ نقرأ. ها مهم. قال من جرح مجبلًا يعني قال فلان لا يقبل الحديث ولا مزكر السبب القائل لا يذكر السبب. قال من جرح مجبلًا وقد وثقه أحد من عامة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه. من أحد كان من كان إلا مفسر قال لأنه قد ثبتت له فلا يزحز عن هذه الرضبة رضبة التوفيق إلا بأمن جري وعلى ذلك فنقول إذا تعارض جرح مبهم غير المفسر مع تعديل يقدم التعديل للأمور التي ذكرناها قال زركشي كما في على ابن الصلاح قال لو تعارض الجرح والتعديل غير مفسرين لو الثاني تقوله أنت عندك الرابط للعرض بس قال ال شيء لو تعارض الجرح والتعديل غير مفصلين يعني التعديل غير مفصل والجرح المفصل قال فالمقدم التعديل المقدم هو التعديل يتفرغ على ذلك أمور حنقوله القاعدة العامة القاعدة العامة أن في حال تعارض التعديل المبهم مع الجرح المبهم إيش قدم التعديل لما لم نذكره؟ ولكن القواعد عند الحديث ليست قواعد كلية ليست قوانين وإنما قد يستثنى منها أمور قالوا مما يستثنى من قاعدة الباب قاعدة مهمة جدا ذكرناها في المرّة السابقة وهي قويم بلدي الرجل أعلم به من غيره نركز مشكولي. بلدي الرجل أعلم به من غيره بمعنى إيه؟ نعود بقاعدة الباب نعلم دي إعلقة دية إعلقة القاعدة بهذه القاعدة نقول قاعدة العلمة تقول إيه؟ قاعدة العلمة أنه إذا تعارض التعديل بلا سبب لأنه مبهم مع الجرح المبهم المجمل إيش يقدم هنا؟ قلنا يقدم التعديل لكن هناك حالات هناك حالات تستثنى من ذلك يعني تستثنى قال معنى ذلك أنه أننا قد نقدم الجرح ولو كان مبهما على التعديل أو القد أن هذا هو الأصل قد نقدم إيش قد نقدم الجرح ها؟ ولو كان مبهما على التعديل متى؟ قالوا إذا كان المجرح بلدي الرجل يعني من بلدي. فقالوا إذا كان المجرح هذا على الإهام مجرم ورجل من أهل بلدي فهو أعلم به يعلم ما داخله وما خارجه. فقوله مقدم على المعدلين بمعنى سنسكر أمثلة لكن نعطي مثال توضيحي زيد الكوفي خرج إلى بغداد. ليروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أهل بغداد. وله رجل إمام عامة الشأن الكوفي قال زيد هذا ضالف. ووافقه أهل بغداد مثلا قال علماء هنا يقدم قول المجرح ولو كان مبهماً على المعدلين لماذا؟ قالوا لأن زيد هذا الكوفي. الذي نشأ في الكوفة كثرت مجالسه فعرف مداخله ومخارجه فأهل بلده يعرفونه جيدا زي هذا لما خرج إلى بغداد تجمل بأجمل الأحاديث وانتقى أجمل ما عنده فتشبع بما لم فأظهر للناس ما علمه أهل بلده؟ قالوا لذلك فأئمة الحديث من بلده أعلم به من غيرهم. كلام مش واضح؟ نوع الأمثلة. قال أبو زرعة الدمشقي لأحمد ماذا لا تقول في سعيد ابن بشير؟ قال أنتم أعلم به. مثال آخر. محمد ابن حميد الرازي. محمد ابن حميد الرازي وسقاه من وسقاه أحمد. ابن المعيل، في حين أن أحلى بلده قد ضعفوا أبو زرع الرازي أبو حاتم الرازي ضعفوا ضعفوا من ضعفوا محمد بن حاتم الرازي ومن وثقه ومن وثقه إما كأحمد المعيل من الذي يقدم قوله هنا يقدم قول أبو زرع أو أبو حاتم بلدي الرجل بلدي الرجل بلدي الرجل أعلى به من غيره ف. نقول قولهم مقدم على قول المعدلين ولو كان تجليهم له غير مفسر بمعنى لو أن أبو زرع اللازي و أبو حتم قالوا هذا رجل لا يقبل حديثه عن محمد بن مIDADE اللازي و خذوا ساق واحد ضماعين و ناقلو القاعدة العامة نعم أن التعديل يقدم على الجرح مبهم لكن هؤلاء أهل بلدي أعلو به من غيري ما ضعفوه إلا لأنهم قد اطلعوا على من على شيء ما رآه الآخرون مثال الآخر أيضا حمد بن سلمة بصري من البصرة روى حديث فاقتلث فيه هل هو موقوف المرفوع. مرفوع فالبخاري رجح رواية موسى التبوذكي ها الموقوفة على رواية آدم ابن أبي إس الخراساني الرافع يعني حمد بن سلمة يروي عنه يروى عنه اثنان روى عنه بلدي رجل من أهل بلدي وهو موسى التبوذكي التبوذكي من البصرة وروى عنه رجل خراساني اسمه آدم ابن أبي إس فأهل آ فبلدي هذا الرجل روى الحديث ها؟ رواه موقوفا والخلاصين روايه مرفوعا فالبخاري قدم من قدم الرواية الموقوفة لأن الذي أوقف الرواية هو رجل بلدي الراوي مثل آخر أبو حاتم الرازي رجح رواية رجل الثوري عن نافع فقدم رواية أهل المدينة عن نافع على راية الثوري عن نافع نادين Lovely اهل مدينة عن نافع ورواية الثوري عن نافع هنا أبي حاجم الاراضي قدم رواية من قدم رواية الثوري قدم رواية الثوري قدم عن نافع على رواية الثوري قال لأن الان اهل المدينة اعلموا بحديث نافع من اهل الكوفة هذه الحالة الاولى التي هي تستثنى من قاعدة الباب ماذا قاعدة الباب? قاعدة الباب أن الجرح التعديل المبهم يقدم على الجرح المبهم قلنا هذه قاعدة ولها مستثنيات الاستثناء الأول ذكرنا الاستثناء الثاني قالوا إذا كان هذا الذي يعدل يجتهر عنه أنه متساهل في التعديل يعني نقول التعديل المبهم إذا عرضه جرح مبهم يقدم التعديل الأمور التي ذكرناها نستركن من ذلك أمور الأسنان أول ذكرناه. الأسنان الثاني قالوا إذا كان هذا التعديل المبهم يعرض جرح مبهم وكان المعدل مشتهرا بالتساهل في التوثيق فهنا يقدم الجرح ولو كان مبهما على التعديل بما قالوا أنه قد اشتغل على المعدل أنه يتساهل في التعديل قال فمن جرحه أبو زرعة من, من جرحه أبو زرعة جرحا ولو مبهما فأنه يقدم على توثيق ابن حبان أو الحاكم أو العجلي أو الترمذي يعني راوي زائد من الناس جرحه أبو, أبو زرعة الله مثلا جرح مبهم لم يفسر سبب الجرح وقابل هذا الجرح المبهم تعديل من راون أو من إمامه تساهل في التعديل كما يقال عن الحاكم وابن حبان أو العجاء والتلميذي قال هنا يقدم الجرح المبهم ولو كان مبهما على التعديل لأن هذا التعديل خرج من إمام يعرف عنه التسهل في كده فروع على قاعدة البلد فروع على قاعده الباب الفرع الأول قال يقبل الجرح المبهم فيما خاله عن التعديد يعني إيه هو متى يرد الجرح المبهم إذا قابله تعديد هنا حالة أن زيدا من الناس ما عدله أحد ما عدله أحد ثم قضح فيه بجرح مبهم ها جرح بجرح مبهم فهنا لا شك يعمل الجرح المبهم لأننا عندما رضتنا الجرح المبهم لما عرضه تعديل فهنا في هذه الحالة هذا الثانية لم نعدله واحد، وجاء فيه جرح يقبل ولو كان مبهما يقبل ولو كان مبهما لما؟ لأن فعالي تقول اعمالوا كلام أولى من إهماله قال ابن حجر إن خالا إن حال راون عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر قال إذا صدر من إمام عارف لأنه لم يعدل قال لأنه لم يعدل فهو في فقال إنه يعدل حيز المجهول يعني لم يعدله أحد وجرحه زيد، وجرحه مثل إمام فكبره لم يعدل هذا دخل في حيز المجهول ثم قال وإعمال قول المجرح اولى من إهماله كما ذكرنا القليل تقولي أقول القارل قاء كلام الكلام من إهمالي فروا آخر من حالة التعارض بين الجرح والتعديل إذا تعارض تعديل مفصل مع جرح مبهم فالمقدم التعديل هذا النق Yaz الأولى لأننا إذا كنا نقبل التعديل المبهم ونقدمه على الجرح ونقدمه على الجرح المبهم فoplan language التعديل المفصل على الجرح المبهم هذا من أن لما لأن التعديل إذا كان يقدم على الجرح هو مبهم فلأنه قد التعديل المفصل على الجرح مبهم هذا من باب, باب أولا فرع على ذلك هو الذي في مهمة التعديل المفصل يقدم على الجرح المفصل يعني تصور في المسألة تعديل مفصل يقول مثلا فلان ثقة لأنه قال لما يخلف التقار لأنه ضبطه عالي مثلا فهنا تعديل أو سبب يقدم على الجرح المفسر قالوا فلان ضعيف لأنه يهم كثيرا متى يقدم التعديل المفسر على الجرح المفسر قالوا إذا كثر المعدلون يعني مثلا ضعفه قلة وعدله أكثر فكثرت المعدلين قارينة قالين على عدم اعتبار الجرح ولو كان مفسر قال على ذلك مسألة التوثيق المبهم لا يعتمد عليه التوثيق المبهم في فرق يا جماعة بين أن نقول التوثيق بلا سبب أو غير مفسر وبين التوثيق المبهم لنرجع عندكم في السبوع. في فرق لما بين نقول التوثيق المبهم وبين التوثيق من غير ذكر السبب. إيش فرق التوثيق من غير ذكر السبب أن يقول مثلا زيد عمرو هذا ثقه اسمه إيه؟ اسمه توثيق من غير أن يذكر السبب. وزاد هذا سقا. أما التوثيق المبهم يقول مثل رجل حدثني سقا. حدثني من لا اتهم دون أن يوضح اسم هذا الروي. واضح كده؟ كي أن يقول حدثني زاد يتعامل راسقة. اسمه إيه؟ اسم توصيف دون أن يذكر السبب. لكن التوثيق على الإهام توص على الإهام أن يقول الروي حدثني من لا أتهم دون يذكر إيه؟, إيه اسمه حدثني الثقة هذه عبارة مبهلة فلابد من التصريح باسم هذا الثقة لماذا لأنه قد يقول ثقة عندك ولكن له عوار يعرفه الآخرون فلابد أن تذكر اسمه فهو عرف السلام عليكم فلما يقول مثلا إمام حدثني الثقة فقد يكون ثقه عندك ولكن فيه جرح يعرفه الآخرون فلابد أن تؤين اسم هذا الراوي ليعرفه الآخرون فقد يكون الثقة عند القائل وضعيف عند غيره. مثل ذلك مثلا كان الشفعي يقول الشفعي إذا كان إذا, إذا حدث عن إبراهيم الداب يحيى يقول حدثني الثقة قال النووي هذا الراوي لم يوثقه غير الشافعي قال هو ضعيف باتفاق المحدثين نقول الثاني الشافعي كان ناوي عن رجل يسمى ابن إبنبي يحيى وكان لا يسميه كان يقول حدثا للثقة ناوي يقول هذا بول لم يوثقه إلا الشافعي وهو ضعيف باتفاق المحدثين إذن من هذه العبارات عبارات التوثيق على إهام هذه العبارة استخدم الشافعي في كتبه يقول حدثنا استقى، ها، وصراحة اختلف عريض جدا في من قصدوا الشافعي بقول حدثنا استقى. قيل أنه يقصد إبراهيم بن قال الزركشي شيئا عن ربيع أن ربيع ابن النسواني يقول إيه؟ قال إذا قال الشافعي أخبرنا الثقة يريد يحيى بن حسن، وإذا قال حدثني من لا اتهم فهو إبراهيم بن ريحين. وإذا قال حدثني بعض الناس يريد أهل العراب وإذا قال حدثنا بعض أصحابنا يريد أهل الحجاز قال البهقي إذا قال الشافعي حدثني الثقة يريد إسماعيل بن عليا وقد يريد أبا أسامة وقد يريد هجمك بن يوسف أقصد من ذلك حتى ان عبد الله بن أحمد قال كل شيء في كتب الشافعي يقول فيه حدثني الثقة عن حسين فهو أبي. أقصد من هذا الكلام أن التوثيق على الإيمان أن يقول الراوي حدثني الثقة أو حدثني من لا أستهذى هذا لا يقبل لما لأمور منها أن يكون هذا قال حدثني الثقة لم يذكر اسمه فقد يكون ثقة عندك أظهر لك جميل ما عنده وأجمل ما عنده من حديث. هو ضعيف عند غيرك فلا بد أن تبينه حتى يراه غيره، فإن كان فيه جرح بينوه، ثم انظروا إلى هذا خلف العريض في مصطلح الشفعي، في قول حدث السق. بينهم من قال يصدق أحمد، بينهم من قال ابن توثيق على الإهام، وهذا لا يقبل، حتى يبين لنا اسم هذا الثقة، ليراه الناس من أمة الشام، فإن عالم فيه جرحا بينوه. مثال آخر للتوثيق على الإهام ماذا كان روز قال ريش بن عمر الزهراني قال سألت مالكا عن رجل مالك بيسأل عن رجل ماذا تقول فيه فقال مالك بهذا السائل هل رأيته في الكتب يعني أنا أروي عنه فقال السائل لا قال لو كان ثقة لرأيته في الكتب ما معنى ذلك معنى ذلك يقول الذهبي قال الذهبي هذا في قول قول مالك لو كان ثقة الرايته عندي قال الزهري هذا القول يعطيك بأنه لا يروي إلا عمن عن هو عنده ثقة ثم قال الزهري ولا يلزم من ذلك أن يروي عن كل الثقات ثم لا يلزم عمن قال أن قال لا يلزم عمن قال أن كل من روى عنه وهو عنده ثقة أن يكون عند باقي الحفاظ كذلك قال فقد يقف عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره ما معنى هذا الكلام؟ على هذا الكلام أن الإمام إذا قال حدثنا الثقف قد يكون ثقفاً عندك قد يكون ثقفاً عندك ولكنه ضعيف عند غيرك إذا لابد هذا التوصيق عليهم أن يبين اسم هذا الرجل ولا يقول حدثاً من لا أتهم ولكن سؤال هنا هل معنى ذلك أن الشفايخ إنما يقول حدثاً الثقف هل يكون هذا نوع من التدليس؟ لا الشفعي لا يدلس ولا أي إمام يقول حدثاً الثقة أو يقول حدثاً ما لا اتهم ما قصد التدليس لأن التدليس مضاره على إيه؟ على إخفاء العيب التدليس مضاره على إيه؟ على إخفاء العيب عن السامعين وهذا المعنى ليس موجوداً عند الشفعي أو عند الثقات حينما يقول حدثاً الثقة إنما قال ذلك من الثقة لأنه روى عنه أحاديث صحاح ولم يعلم عنه سوء ويرى أن أمره ظهر للناس كافة فاستغل عن ذكره بتوصيقه وهذا خلاف مقصود المدلس المدلس قصد إخفاء العيد فارق بين هذا وذاك لذلك لا يقال أن الشافعي قد دلت حينما أكثر من قوله حدثا الثقة او اكثر من قوله تحدثا من لا التحد لأن المدلس على خلاف ذلك المدلس صنيعه يقوم على الايهام يقوم على اخفاء العيب ها في تدليس اذا في هذه العباره كما بينا التي تسمى التوثيق على الايهام هذه لا تقبل حتى يبين من هذا الثقه فان كان ثقة عند الجميع وإلا فإذا أظهر اسمه هعلمه الناس فلو كان في ذوح بينه. ثامن هل من فارق من فارق بين قول الله حدثني ثقة وبين قولي وبين حدثني من لا التهم هل من فارق من فارق بين العبارتين؟ عبارة حدثني الثقة وعبارة حدثني من لا اتهم؟ طبعاً الأولى أرفع حدثني الثقة ها أرفع من قولي حدثني من لا أتهم لأن الثقة معلوم الذي جمع سبهة الضبط والعدالة أما حدثني من لا اتهم؟ فقد يكون دون ثقة للا لأن نفي الطهمة في قول رب啥 حدثه من اللي لا يلزم ان يكون ثقة لا يلزم من نفي الطهمة عن الله لأن يكون ثقة ما قد يكون حسن الحديث قد يكون مقبول الحديث دون يعني احيانا مثلا فنفي الطهمة في قول رب啥 حدثه من نلأتهي لا يلزم من ثبوت التوسق لكن العكس صحيح سمود التوثيق ألدى منه نفي التهمة فقد يكون غير متهم، ولكنه ضعيف أو يهم أحيانا على خلال لذلك لا شك أن التوثيق بالتوثيق أعلى من نفي التهمة التوثيق بالتوثيق أعلى من نفي التهمة وفي المجموع. وفي الجملة قول راوي حدثنا السفة أو حدثنا ما لع التهم لا يقبل حتى يصدر لنا من هذا الشخص ليظهر عدالته من جوه. كلام خاص مرضا. إن شاء الله الخميس القادم مع قاعدة من التدليس ما ضر ومنه ما مر من التدليس ما مر فمن التدليس ما ضر. من الضرب ومنه منه ما مر. حيكون الكلام إن شاء الله على الكلام مع التدليس وأصل التدليس ومتى يضر ومتى يموت. من و... طلع وزيج. الواجب بتاع الناس. حد جاب الواجب طويل. الواجب بتاع ال ال ال اه قلنا اذكر نوع النفي في الحديث لا نضر في معصيه الله والسؤال السؤال الثاني اشيك السؤال الثاني السؤال ايه؟ السؤال الاول كان بيقول اذكر نوع النفي في, ال... في قوله صلى الله عليه وسلم لا نضر في معصيه الله و ايضا تذكر نوع النافي في حديث, حديث الاخر مش هكته خلاص نرجي الواجب، ان شاء الله يبقى ايه الوجه متعلق بالقاعة الشقيقية بلدها بعقادية غادل ان شاء الله مع الحديث مع سورة السنة والمسائل الاعتقاد مع بحث مهم في الاعتقاد الاربعون العقادية الاربعون العقادية ان شاء الله غادل مع الحديث الثالث حديث النهي عن اتخاذ الكهور مساجد. صح الأربعون هذا والله اعلم واعلم رضي الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته